وأنزلنا من السماء ما أم بقدرٍ في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فإن به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وقُرِّبِ أَنْزِلَ لِمُنْزَلَ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِينَ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 قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم ساء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 ولو قَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَأَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُمْ إلَى رَبُّهُمْ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ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 وهو الذي أنجأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 لا مبعوثون، لقد وعذنا نحن وأباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون.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 انها كلمه وقائلها ومن ورائهم برزق الى يوم يبعثون فاذا نثق في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْنِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ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 فاتخلتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.